ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به وبيّن في موضع آخر أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر وذلك في قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل لم يبين هنا هذا الذي سئله موسى من قبل ما هو ولكنه بينه في موضع آخر وذلك في قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة الآية قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست وعلى هذا القول فالخراب معنوي وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الآية وقال بعض العلماء الخراب المذكور هو الخراب الحسي والآية نزلت في من خرب بيت المقدس وهو بخت نصر أو غيره وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا قوله تعالى قال اتخذ الله ولدا هذا الولد المزعوم على زاعمه لعائن الله قد جاء مفصلا في آيات أخرى كقوله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وقوله ويجعلون لله البنات الآية قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين وقد صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالما وغير ظالم كقوله ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه الآية قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ذكر في هذه الآية رفع ابراهيم واسماعيل لقواعد البيت وبين في سوره الحج أنه أراه موضعه بقوله واذ بوائنا لابراهيم مكان البيت أي عينا له محله وعرفناه به قيل دله عليه بمزنه كان ظلها قدر مساحته وقيل دله عليه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 لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيه من هو ولكنه يبين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب والرسول هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله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 إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم ولا ينافي ذلك عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الأسود والأحمر قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية لم يبين هنا ما ملة إبراهيم وبينها بقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فصرح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكذا في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم الآية قوله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين الآية أشار إلى أنه دين الإسلام هنا بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصرح بذلك في قوله إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف وأن من جملة ما في تلك الصحف بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وذلك في قوله إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى لم يبين هنا ما اوتيه موسى وعيسى ولكنه بينه في مواضع أخر فذكر أن ما اوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله صحف إبراهيم وموسى وذلك كقوله ثم اتينا موسى الكتاب وهو التوراة بالإجماع وذكر أن ما اوتيه عيسى هو الإنجيل كما في قوله وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل قوله تعالى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما اوتيه جميع النبيين وأن لا يفرقوا بين أحد منهم حيث قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أو لا ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوه ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع فصرح بأنه ممتثل الأمر بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وذكر جزاءهم على ذلك بقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لم يبين هنا الصراط المستقيم ولكنه بيّنه بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته